لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمن لا يشتكى إلا إلي لبيك وأوفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب. ومرفؤاتي بالطيوب ليفوز بالعرض عليك لفيك يا رب الأمم قد لفنا نشكو الخطايا والإمام لا يشتكى إلا إليه قد جئت بابك مسلما وبكى فؤادي نادما إن كان يوما آثما فاليوم لبى محرما ومنه يدخل جنتي. لفيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب ندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا والإمام لا يشتكى إلا إليه أمضيت عمري معرضا وملأت بيذن بالفضاء فاغفر إلهي ما مضى لا أرتجي إلا الرضا فالصبح والرضوى لدي لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا والإمام لا يشتك إلا إليه